Duo <im> 둘 <im> <im> <im> براوش اه نظره النظر 10 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا المجلس العاشر من شرح نزهه النظر في توضييح نخبه الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس وكان هذا المجلس في ليلة الغالي عشر من شهر السفر في عام الغالي بعد الأربعمائة أولا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابدأ في مصور قريبا الثاني والثاني هو صنيف من امم الله تعالى وهو اول اقسام الاحاد ما له ضوض مفصوره في اقامتين وهو المشهور عند المحدثين سمي بذلك لوضحه وهو المستبيض على راي على راي جماعة من علمه الفقهاء سميتها طيب اقرا اقرا من هذه النسخه لسه الراجل اللي في الشريف شيء بل ما لا يوجد له إسناد مضحيح بل ما لا يوجد له إسناد أصل <تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبعدة بعد أن انتهى أما بعد فبعد أن انتهى المصنف من مبحث المتواتر دخل في مبحث الأحاد وكما بيّنت أن تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد من الناحية الاصطلاحية التي أقرها علماء المصطلح لا بأس به ومن يترتب على هذا التقسيم القبول والرد كالاحاديث فهذا هو الابتداع ان يقبل المتواكر وان يحتج به وان يرد الاحاد ولا يحتج به والله من ناحيه الاصطلاح فباب الاصطلاح واسع يعني لا مشاحة في الاصطلاح فمن ناحية التقسيم ينتقل المصنف إلى الأحاد فأول الأحاد المشهور والمشهور على الراجع من أقوال عن وما رواه ثلاثة فصاعدا إلا أن يصل إلى عدد التواطر ما رواه فصاعدا إلا أن يصل إلى عدد التواطر وهو المستفيد على قوله من ناحية الليل المعنى فذهب بعض أهل الله إلى المشهور بالمصطفيد وقيل إن المصطفيد أعم من المشهور وقال او ما قيل انه ما كان عدد عدده رواته اكثر ولكنها ولكن هذا العدد لم يبلغ التواتر كان البعض اعتبر المستفيضه برزخا بين المشهور والمتواتر على قول البعض اه وكلها اصطلاحات يعني لا تؤثر كثيرا الحكم على الحديث من حيث الاحتجاج فهذا هو المشهور وقد قصم أهل العلمي المشهور إلى أقسام على حسب ما يُعزى إليه فبالنسبة لتقسيم المشهور من ناحية الإسناد فهو على قسمين مشهور مطلق الذي تكون الشهرة فيه في أصل الإسناد أي عند الصحابي يعني يرويه ثلاثة من الصحابة فأكثر إلا أن يبلغ التواطن بسلام والقسم الثاني مشهور نسبي والذي يشتهر في أثناء الإسناد في أي طبقة من الطبقات التي فوق الصحابي ثم تستمر الشهرة إلى آخر الإسناد فيقال مشهور من حديث يحيى بن سعيد أو مشهور من حديث قتابة ونحو ذلك فهذه شهرة نسبية يعني رواه عن يحيى ابن سعيد ثلاثة فأكثر ورواه عن قتادة ثلاثة فأكثر و المشهور أيضا على حسب حال من اشتهر فيهم إلى أقسام أشار إليها السيوطي في تدريب الراوي وغيره <تصفيق> الخصم الأول المشهور عند, عند أهل الحديث أو يقال المشهور عند الخاصة أي عند العلماء هو المشهور الاصطلاحي الذي عرفناه الآن القسم الثاني المشهور عند العامة وهو الذي اشتهر متنه عند عامة الناس بغض النظر عن إسناده وهذا لا يدخل في الاصطلاح الذي عناه أهل الاصطلاح وقد يكون المشهور عند العامة موضوعا أو مكذوبا أو ضعيفا ضعفا شديدا وقل القسمين أشار إليهما الحاكم في معرفة علوم الحديث وكذا كذب الصلاح في مقدمتهم وهم مما تداولت هما كتب المصطلح طيب. القسم الثالث المشهور عند الفقهاء وهو مشتهر عند أهل الفقه بغض النظر عن إسناده أيضا فقد يكون مشهورا عندهم ولكنه ضعيف القسم الرابع المشهور عند الأصوليين أي من أهل علم أصول الفقه قصم الخامس المشهور عند النحا أي عند أهل اللغة والنحوة فستأتي أنثلة هذه الأقسام إن شاء الله طيب آآ <تصفيق> <تصفيق> قد ذكر الصيوطي في تجريب الراوي أن الحاكمة وابن الصلاح قد مثل بحديث إنما الأعمال بالنيات بالنسبة للمشهور الاصطلاحي فقال واعترض أي عليهما بأن السهرة إنما طرأت لهم عند يحيى ابن سعيد وأما أول والإسناد فرض أي لم يرويه إلا, إلا واحد فقط ومن عمر الخطاب لم يصح إلا عن عمر و... ولكن الذي يقرأ كلام الحاكم في معرفة, معرفة علوم الحديث يظهر له خطأ الاستدراك الذي استدركه السيوطي وقد يكون استدركه كذلك السخاوي في فتح المغيث حيث إن الحاكم قال بعد أن استدل وبعد أن ذكر حديث نمى الأعمال والبنيات وغيره كأمثلة للمشهور فقال هذه الأنواع التي ذكرنا التي ذكرنا من المشهور التي يعرفها أهل العلم وقال لما يخفى ذلك عليهم هو المشهور الذي يستوي في معرفتها الخاص والعام ثم شرع قائلاً وأما المشهور الذي يعرفه أهل الصنعة فذكر مثالا آخر يأتي ذكره الآن فهنا كلام الحاكم يتنزل على المشهور عند العامة والخاصة فضرب مثالا بحديث إنما الأعمال بالنيات لمه مشهور عند الخاصة والعامة فلم يقصد المشهور الاستلاحي إنما قصد على الصلاحي الذي يأتي ذكره في كلامه التالي لما قالوا أما المشهور الذي يعرفه أهل الصنعة ثم ضرب مثالا محديث أنس الذي نفكره الآن ما نقله الحاكم وكذا تابعه ابن الصلاح إنما قصد به المشهورة من ناحية اللغة أي المشهور عند العامة للمشهور الاستلاحي أما المشهور عند أهل الصنعة هو المشهور الاستلاحي فنذكر له مثالين المثال الأول, المثال الأول هو الذي قد مثل الحاكم في معرفة في علوم الحديث وتابعه عليه عدد من الذين جاءوا بعده هو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقنط شهرا بعد الركوع يدعو على رعل ودكوان وأصي عصر الله ورسوله هذا الحديث حديث قنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح, يصلح كمثال أيضا للمشهور لل المطلق حيث إنه قد رواه ثلاثة بل قد يكون أربعة على خلاف الرابع من الصحابة أم رضي الله عنه أخرجه البخارية ومسلم و, و, و وخفاف ابن إيماء عند مسلم والثالث عبدالله بن عباس أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن جرير في تهديب الآثار وإسناده حسن والرابع حديث أبي هريرة أخرجه المخرير ومسلم ولكن ذكر الشهر لم يأتي في حديث أبي هريرة ولكنه جاء فيه أنه قنط وأنه دعا على بعض المشركين ولكن الذي أنه يدخل فيه يعني في الشهرة من ناحية اشتهار ذكر القنوط أن كلهم اتفقوا على ذكر قنوط النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ذكر أنه قانط شهرا كأنس وكابن عباس فهذا يعتبر مشهورا في أصل الإسناد ثم اشتهر عن أنس رجلان فرواه عن أنس عدة منهم سبعة رواه عن أنس بلفظ قنط شهرا بعد الركوع وهم أولا قتادة mani aaref min min huwa qatada masmoo bil kamel ah yaqul ibrahim qatada ibn du'ama ibnu du'ama bkasr al dhal laysa budhmani qatada ibn du'ama al sadusi tayyib ثانيا عاصم الأحول او عند البخاري ومسلم ثالثا موسى بن انس ابن انس بن مالك أخرجه مسلم وأحمد وأحمد في مسنده الرابع أنسو ابن سيرين أخرجه مسلم وأحمد في مسنده وأبو داود في سننه عليكم السلام مزاك الله خير. الرابع الخامس خامسا محمد بن سيرين أخرجه الصراج في حديثه سادسا أبو مجلز أخرجه ابن حدار في صحيحه ثامنة هنا هذا سادسا سابعا حنظلة ابن عبيد الله السدوسي وضعيف اخرجه احمد في مسلم كل هؤلاء اثقات ما عدا حنظلة حنظلة ابن عبيد الله وكلهم رووه عن انس بلفظ قنة شهرا بعد الركوع طيب ولما تتبعت روايات قتادة فوجدت قد اشتهر أيضا عن قتادة فصار مشهور من حديث أنس وممن رواه عن أنس قتادة واشتهر أيضا من حديث قتادة. عن قتادة أربعة أربعة وهم هشام الدستوائي وأبان ابن يزيد وهمام ابن منبه وسعيد ابن أبي عروبة هذا يعد أشهر مثال تدولة كتب المصطلح بالنسبة لمشهور من ناحية الاصطلاح ووقفت على مثال ثاني لم أجد ذكره في كتب المصطلح وهما قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف شاف ثم صلى ولم يتوضأ هذا رواه أيضا من نحو هذا اللفظ أربعة من الصحابة بل يكونوا خمسة بخلاف عمر رواه حوالي ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه كاد أن يتواطر كاد أن يتواطر وهو يعتبر مثالا جيدا للمستفيد على قول بعض أهل العلم في أن المستفيد كأنه برزخ بين المشهور والمتواتر فاستفاد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أبتكاد أن يتوتر أنه أكل من شات ثم قام للصلاة ولم يتوتر هذا كما ذكرت أخرجه البخرية مسلم الحديث عمر بن أمية الضمري وأخرجه أيضا مسلم الحديث بن عباس رضي الله وكذا أخرجه من حديث ميمونة صار أننا ثلاثة الآن الرابع رواه أحمد في مصناد من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمك الله وأخرجه الصراج في حديثه وابن خزيمة في صحيحه الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو طاهر المخلص في أجزائه المشهورة بالمخلصيات من حديث أم سلمة අහ oh, රضِي <coughs> <coughs> وقد وجدته اشتهر ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنه فرواه ابن عباس ثلاثة الاول عطاء ابن يصار اخرج مسلم والثاني محمد محمد ابن عمر ابن عطاء هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه محمد ابن عمر ابن عطاء والثالث أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أخرجه الطبراني في الكبير فصار مشهوراً أيضاً من حديث النعباس رضي الله عنه فهذا مثال جيد أيضاً للمشهور يعني لم أره في كتب المصطرف طيب نضرب أنثلة سريعة للأقسام الأخرى التي أشرنا إليها والتي ذكرها وأشار إليها السيوطي في تدريب الرابع أولا المشهور عند العامة هذا المشهور عند العامة قد صنفت فيه كتب ومنها المقاصد الحسنه في مشتهر على الالسنه الحافظ السخاوي وتمييز الطيب من الخبيث في مشتهره على السنه الناس من الحديث لابن الديبغ لابن الديبغ نعم ومنها كشف الخفى للعجلون ومن الكتب المعاصرة التي وقفت عليها كتاب إصعاف الأخيار فيما اشتهره في الصحيح والضعيف في اشتهره من الحديث أو الأحاديث والآثار والأشعار وهو لأخينا الشيخ باموسى بارك الله فيه من إخواننا من أهل العلم في اليمن طلبة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وكتابه طيب طيب في بابه وقد قدم له بعض العلماء <تصفيق> يعني أجاد في جمع ما اشتهر عند الناس من الأحاديث والآثار والأشعار فزاد عمن سبقاه أنه جمع أيضا المشتهر من الآثار الموقوفة ومن الأشعار التي اشتهرت عند الناس سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة وما كان ضعيفا يبينه يبين ضعفها كتب الجيد خطبعه في مجلدين قد اهداني يعني ذا مو نسخه منه جزاك الله خير هذا من هذا بالنسبه للحديث المشهور عند العامه قد صنفت في هذه الكتب ومن امثله المشهور عند العامه وهو صحيح يعني ليس ضعيفا من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا مسلم ومشهور ومشهور لكن عند العالمة ليس مشهورا من حيث له من حيث الاصطلاح يعني ليس ليست الشهرة في إسناده إنما الشهرة في متنه هذا أيضا وجه آخر لتمييز القسمين فنقول الشهرة الاستلاحية تتعلق بالإسناد وقد لا تتعلق بالمتن وأما الشهرة عند العامة هي شهرة متنية يعني تتعلق بشهرة المتن ولا تتعلق بالإسناد قد يكون مشهورا سندا ولكنه من ناحية المدنة يعرف إلا عند أهل الاختصاص فقط يعني قد لا يعرفه أحد, أحد من العم له حديث إيه؟ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاء وصلى الله لم يتود هذا قد لا يعرفه أغلب العم رغم أنه مشهور من ناحية السند طيب ومن أمثلة المشهور أيضا وهو حسن حديث البركة مع أكابركم كانت أيضا مشهورا عند العامة وحسن حديث حسن ومن المشهور الضعيف أو المنكر من حيث الإسناد كان مشهورا عند العامة حديث اختلاف أمة رحمة اختلاف أمة رحمة حديث من تواضع لله رفعه هذا لا اصل له, لا أصل له من امثله المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال عند الله الطلاق وهو على الراجح ضعيح من نحيط للإسناد وحديث الماء طهور لا يوجسه شيء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه فهذا الاستثناء أخرجه نماجة في سننه وأسنابه ضعيف ولكنه اشتهر عند الفقهاء وذكروه في أغلب كتبهم في باب الطهارة واحتجوا بهم وبدايته يعني شطره الأول صحيح المطهور لا ينجسه شيء هذا صحيح ولكن الاستثناء لا يصح من حيث الاستثناء طيب من أمثلة المشهور عند الأصوليين أي أهل أصول الفقه حديث رفع عن أمة الخطأ الخطأ ونسيان ومستكره عليه هو حديث حسن لشواهده وحديث لا ضرر ولا ضرار وحديث ايضا حسن لشواهده ومن امثله المشهور عند النحاه حديث نعم العبد صغيب لو لم يخف الله لم يعص وهذا ما قاله الصيوطي في التدريب وقال قال العراقي وغيره لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث ولكنه يتمثل به أهل النحو نعم هذا نكون ننتهينا من مبحث المشهور صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه